و ا ل آ ن مع الشريط الرابع و ا ل أ خ ي ر من س ل س ل ة فقه ا ل م ا ل ك ي ة مع قول يتعلق ب ا ل إ ح ر ا م ك ا ل ت ل ب ي ة والتكبير و ا ل ت ل ب ي ة هي أ ن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إ ن الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك ومعنى لبيك إ ج ا ب ة لك بعد إ ج ا ب ة ويستحضر عند ا ل ت ل ب ي ة أ ن ه يجيب مولاه فلا يضحك ولا يلعب ويجدد ا ل ت ل ب ي ة عند تغير ا ل أ ح و ا ل كالقيام والقعود والنزول والركوب والصعود والهبوط وعند م ل ا ق ا ت ا ل ر س ا ق ودور الصلوات سواء كانت ن و ا س ل أ و فرائض ويتوسط في علو صوته وفي ذكرها فلا يلح بها بحيث لا يستر ولا يسكت ولا يزال كذلك محرما يلبي حتى يقرب من م ك ة ف إ ذ ا قرب منها فالحكم كما يذكره الناظم في قوله م ك ة صوتتي البزيط وانبلاء ذلك ومنك ذات ث ن ي ة الخلاء إ ذ ا وصلت للبيوت فتركا ت ل ب ي ة وكل شغل واسلكا للبيت من باب السلام واستلم الحجر ا ل أ س و د ك ب ر واتم س ب ع ة أ ش و ا ط به وقد يسر وكبرا مقبلا ذاك الحجر ف ت ا تحاديه كذا ي م ا ن ي لكن ذا باليد خذ بياني ان لم تصل ا ل ح ا ج ر المس باليد وضع على الفم وكبر تقتدي وارمل ا ثلاثا وامش بعد أ ر ب ع ا خلف المقام ركعتين أ و ق ع ا وادع و بما شئت لذا الملتزم والحاجر ا ل أ س و د بعد استلم أ خ ب ر أ ن من بنت منه م ك ة وقربت فوصل إ ل ى ذي طوى أ و ما كان على قدر مسافتها اغتسل أ ي ض ا لدخول م ك ة بصب الماء مع إ م ر ا ر اليد بلا تدلك ثم يدخل م ك ة من كذاء ا ل س ن ي ة التي ب أ ع ل ى م ك ة ولا يزال يلبي حتى يصل لبيوت م ك ة ف إ ذ ا وصلها ترك ا ل ت ل ب ي ة وكل شغل ويقصد المسجد لطواف القدوم ويستحضر ما أ م ك ن ه من الخضوع والخشوع ولا يركع ت ح ي ة المسجد بل يقصد الحجر ا ل أ س و د وينوي لطواف القدوم أ و طواف العمره ان كان فيها فيقبله ب ش ي ه ثم يكبر ف إ ن زوحم عن تقبيله لمسه بيده ثم وضعها على ش ي ه من غير ت ق ب ي ل ثم يكبر ف إ ن لم تصل يده فبعود إ ن كان لا يؤذي به أ ح د ا و إ ل ا ترك وكبر و ن ض ى ولا يدع التكبير استلم أ م لا ثم يشرع في الطواس فيطوف والبيت عن يساره س ب ع ة أ ش و ا ط أ ي أ ط و ا س وعلى ذلك نبه الناظم بقوله س ب ع ة أ ش و ا ط به وقد يسر أ ي بالبيت أ ي و ا ل ح ا ل ة أ ن ك قد يسرته أ ي جعلته ل ن ا ح ي ة اليسار ف إ ذ ا وصل إ ل ى الركن اليماني لمسه بيده ثم وضعها على فيه من غير تقبيل وكبر ف إ ن لم يقدر كبر ومضى ف إ ذ ا دار بالبيت حتى وصل الحجر ا ل أ س و د فذلك شوق وكلما مر به أ و بالركن اليماني فعل بكل واحد منهما كما ذكرنا فيه إ ل ى آ خ ر الشوط السابع ويستحب للرجل أ ن يرمل في ا ل أ ش و ا ط ا ل ث ل ا ث ة ا ل أ و ل من هذا الطواف ويمشي في ا ل أ ر ب ع ة بعدها والرمل فوق المشي ودون الجد ولا ترمل ا ل م ر أ ة لا في طواف القدوم ولا في غيره ولا طواف القدوم يرمل الرجل في غير طواف القدوم ف إ ذ ا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف مقام سيدنا إ ب ر ا ه ي م عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بالكافرون و ا ل إ خ ل ا ص ويستحب الدعاء بعد الطواف بالملتزم وهو ما بين الباب والحجر ا ل أ س و د ف إ ذ ا فرغ قبل الحجر ا ل أ س و د ثم يخرج إ ل ى الصفا بقصد السعي وعلى ذلك نبه بقوله و خ ر ج إ ل ى الصفا فقف مستقبلا عليه ثم كبرا وهللا واسع ى لمروه فقف مثل الصفا وخب في بطن ا ل م س ي ل ذ ق ت ف ا أ ر ب ع وقفات بكل منهما تقف و ل ا ش و ا ق سبعا تمما وادع بما شئت بسعي وطواف وبالصفا و م ر و ة معاكرا س أ م ر من فرغ من الطواف وقبل الحجر ا ل أ س و د أ ن يخرج إ ل ى الصفا ف إ ذ ا وصل إ ل ي ه ا رقي عليها فيقف مستقبل ا ل ق ب ل ة ويقول الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إ ل ه إ ل ا الله وحده أ ن ج ز وعده ونصر عبده وهزم ا ل أ ح ز ا ب وحده ثم يدعو ويصلي على النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ثم ينزل ويمشي ويخذ في بطن ا ل م س ي ل أ ي يسرع إ س ر ا ع ا شديدا ف إ ذ ا جاوزه مشى حتى يبلغ المروه فذلك شوط ف إ ذ ا وصل المروه رقي عليها ويفعل كما تقدم في الصفا ثم ينزل ويفعل كما وصفنا من الذكر والدعاء و ا ل ص ل ا ة على النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم والخبل ف إ ذ ا وصل إ ل ى الصفا فذلك شوط تان وهكذا حتى يكمل س ب ع ة أ ش و ا ط يعد الذهاب ل ل م ر و ة شوطا والرجوع منها للصفا شوطا آ خ ر فيقف أ ر ب ع وقفات على الصفا و أ ر ب ع ا على ا ل م ر و ة ي ب د أ بالصفا ويختم ب ا ل م ر و ة ثم قال وياجم الطهران والستر على من طاف ن ج ب ه ا بسعي ا ج ت ل ا أ خ ب ر أ ن من طاف بالبيت يجب عليه الطهران وهما طهر الخبث وهو إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة عن ثوبه وبدنه وطهر الحدث ا ل أ ص غ ر بالوضوء أ و بالتيمم لمن يباح له ويجب عليه أ ي ض ا ستر العوره و أ ن من سعى بين الصفا والمروه يستحب له ذلك ولا يجب عليه ثم قال وعد فلب لي مصلى عرفه و خ ط ب ة السابع ت أ ت ي م ص ف ى أ خ ب ر أ ن على من طاف وسعى أ ن يعاود ا ل ت ل ب ي ة ولا يزال يلبي إ ل ى أ ن يصل لمصلى عرفه فيقطعها ولا يلبي بعد ذلك ف إ ذ ا كان اليوم السابع من ذي ا ل ح ج ة ويسمى يوم ا ل ز ي ن ة أ ت ى الناس إ ل ى المسجد الحرام وقت ص ل ا ة الظهر ويوضع المنبر م ل ا س ق ا للبيت عن يمين الداخل فيصلي ا ل إ م ا م الظهر ثم يخطب خ ط ب ة و ا ح د ة لا يجلس في وسطها يفتحها بالتكبير ويختمها به ك خ ط ب ة العيدين يعلمهم فيها كيف يحرم من لم يكن أ ح ر م و ك ي ف ي ة خروجهم إ ل ى م ن ا وما يفعلونه من ذلك إ ل ى زوال الشمس من يوم ع ر ف ة ثم قال وثامن الشهر خجل نليمنا بعارفات تاسعا نزولنا واغتاسلا قرب الزوال واحضرا القطبتين و ج م ع ا وقصرا ظهريك ثم الجابل ص ع د راكبا على وضوء ثم كن مواظبا ع ل ى الدعاء مهللا مبتهلا ا مصليا على النبي مستقبلا هنيهه بعد غروبها تقف وانفر ل م ز د ل ف ة وتنصرف من طاف بالقدوم وسعى ينبغي له أ ن يذهب ثامن ا ل ح ج ة ويسمى يوم ا ل ت ر و ي ة إ ل ى م ن ا بقدر ما يدرك به ص ل ا ة الظهر أ ي آ خ ر وقته المختار ويكره قبل ذلك أ و بعده إ ل ا لعذر وينزل ب ق ي ة يومه وليلته ويصلي بها الظهر والعصر و ا ل ن غ ر ب والعشاء والصبح كل ص ل ا ة في وقتها ويقصر ا ل ر ب ا ع ي ة و ا ل س ن ة أ ن لا يخرج الناس من منى يوم ع ر ف ة حتى تطلع الشمس ف إ ذ ا طلعت ف ه ب و ا الى ع ر ف ة وينزلون بنمره ف إ ذ ا قرب الزوال فليغتسل كغسل دخوله م ك ة ف إ ذ ا زالت الشمس فليرح إ ل ى مسجد ن م ر ة ويقطع ا ل ت ل ب ي ة ثم يخطب ا ل إ م ا م بعد الزوال خطبتين يجلس بينهما يعلم الناس فيهما ما يفعلون إ ل ى ثاني يوم النحر ثم يصلي بالناس الظهر والعصر جمعا لكل ص ل ا ة أ ذ ا ن و إ ق ا م ة ومن لم يحضر ص ل ا ة الامام جمع وقصر في رحمه ولو ترك الحضور من غير عذر يدفع ا ل إ م ا م والناس إ ل ى موقف عرفه وعرفه كلها موقف وحيث يقف ا ل إ م ا م أ ف ض ل والوقوف راكبا أ ف ض ل لفعله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم إ ل ا أ ن يكون بدابته عذر والقيام أ ف ض ل من الجلوس ولا يجلس إ ل ا بتعب وتجلس ا ل م ر أ ة وقوفه طاهرا متوضئا مستقبل ا ل ق ب ل ة أ ف ض ل ويكثر من قوله لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا يزال كذلك مستقبل ا ل ق ب ل ة بالخشوع والتواضع وكثره الذكر والدعاء و ا ل ص ل ا ة على النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم إ ل ى أ ن يتحقق غروب الشمس إ ذ الوقوف الركني هو السكون في عرفه في جزء من ل ي ل ة النحو ف إ ذ ا بقي بها حتى تحقق الغروب فقد حصل القدر الواجب من الوقوف و إ ل ى الوقوف بعرفه وكيفيته ووقته أ ش ا ر بقوله ثم الجبل اصعد إ ل ى قول ه ن ي ه ة بعد غروبها تقف ثم بعد الغروب ينفرون إ ل ى ا ل م ز د ل ف ة وعلى ذلك نبه بقوله ه ن ي ه ة بعد غروبها تقف وانفر ل م ز د ل ف ة وتنطرف في المازمين العالمين نكب ي واقصر بها واجمع عشا لمغرب واحط و ب ت بها و أ ح ي ليلتك وصل صبحك وغلس رحلتك قف وادع بالمشعر الاسفار واسرعا في بطن واد النار وسرك ما تكون للعاقبه فارمي لدي هذي حجاره سابعه من اسفل تساق منه الزالفه كالفول والحر هديا الانبعارفه أ و ق ف ت ه و ح ل ق وسر ل ل ب ي ت فطف وصل مثل ذاك النعت ف إ ذ ا تحقق غروب الشمس أ ي شمس يوم عرفه دفع ا ل إ م ا م ودفع الناس معه إ ل ى ا ل م ز د ل ف ة ب س ك ي ن ة ووقار ف إ ذ ا وجد ف ر ج ة حرك دابته ويمر بين المازمين وهما الجبلان اللذان يمر الناس بينهما ل ل م ز د ل ف ة ويذكر الله في طريقه ويؤخر ص ل ا ة المغرب الى أ ن يصل ل ل م ز د ل ف ة ف إ ذ ا وصلها صلى المغرب والعشاء جمعا ويقصر ولكل ص ل ا ة أ ذ ا ن و إ ق ا م ة ويصليهما إ ن تيسر له مع ا ل إ م ا م و إ ل ا ففي رحله و ي ب د أ ب ا ل ص ل ا ة حين وصوله ولا يتعشى إ ل ا بعد الصلاتين إ ل ا أ ن يكون عشاء خفيفا والنزول ب ا ل م ز د ل ف ة واجب و ا ل ن ب ي ت فيها إ ل ى الفجر س ن ة ف إ ن لم ينزل فعليه الدم ويستحب إ ح ي ا ء هذه ا ل ل ي ل ة ب ا ل ع ب ا د ة ويستحب أ ن يصلي بها الصبح أ و ل وقته ف إ ذ ا صلناه وقف بالمشعر الحرام مستقبل ا ل ق ب ل ة والمشعر عن يساره يكبر ويدعو الى ا ل أ س ف ا ر ثم يلتقط سبع حصيات ل ج م ر ة ا ل ع ق ب ة من ا ل م ز د ل ف ة و أ م ا ب ق ي ة الجمار فيلتقطها من أ ي ن شاء ثم يدفع ق ر ض ا ل أ س ف ا ر إ ل ى م ن ا ويحرك دابته ببطن محسر وهو قدر ر م ي ة بحجر ويسرع الماشي في مشيه ف إ ذ ا وصل إ ل ى م ن ا أ ت ى ب ج م ر ة العقبه على هيئته من ركوب أ و مشي ف إ ذ ا وصلها رماها بسبع حصيات متواليات يكبر مع كل ح ص ا ت ويرميها ويحصل التحلل ا ل أ و ل وهو التحلل ا ل أ ص غ ر يحل له كل شيء مما حرم عليه كما ي أ ت ي إ ل ا النساء والصيد ويكره الطيب ثم يرجع إ ل ى منى حيث أ ح ب وينحر هديه إ ن أ و ق ف ه و إ ن لم يقف به ب ع ر ف ة نحره ب م ك ة بعد أ ن يدخل به من الحل ثم يحلق جميع شعر ر أ س ه وهو ا ل أ ف ض ل ويجزئه التقصير وهو ا ل س ن ة ل ل م ر أ ة ثم ي أ ت ي م ك ة فيطوف طواف ا ل ا ث ا ب ة في نزل إ ح ر ا م ه استحبابا ثم يصلي ركعتين ثم يسعى بين الصفا والمروه س ب ع ة أ ش و ا ط كما تقدم إ ن لم يكن سعى بعد طواف القدوم ف إ ن كان قد سعى لم يعد وبهذا يحصل التحلل ا ل أ ك ب ر فيحل له ما بقي وهو النساء والصيد والطيب ويدخل وقت طواف ا ل إ ف ا ض ة بطلوع الفجر من يوم النحر ف إ ذ ا طاف ل ل إ ف ا ض ة وسعى بعده إ ن كان لم يسع قبل ذلك ف إ ن ه يرجع إ ل ى م ن ا ويقيم بها ب ق ي ة يوم النحر و ث ل ا ث ة أ ي ا م بعده لرمي الجمار وعلى ذلك نبه بقول ه وارجع فصل الظهر في م ن ا وبد إ ث ر ى زوال غاده الملا تفد ثلاث جامرات ب سبع حاصيات لكل ج م ر ة وقفل الدعوات طويل نثر ا ل أ و ل ي ن ا خ ر ا ع ق ب ة وكل رمي كبرا وافعل كذاك ثالث النحر وزد ان شئت رابعا وتم ما قصد ينبغي للحاج أ ن يرجع يوم العيد من م ك ة إ ل ى منى و ا ل أ ف ض ل أ ن يصلي بها الظهر إ ن أ م ك ن ه ذلك ويقيم بها ب ق ي ة يوم النحر و ث ل ا ث ة أ ي ا م بعده لرمي الجمار والمبيت بها واجب ثلاث ليال لمن لم يتعجل وليلتين للمتعجل ف إ ن تركه ر أ س ا أ و جل ل ي ل ة فقط فالدم ف إ ذ ا زالت الشمس من اليوم الثاني فيذهب ماشيا متوضئا قبل ص ل ا ة الظهر ومعه إ ح د ى وعشرون حصاه فيبتدئ ب ا ل ج م ر ة ا ل أ و ل ى وهي التي تري مسجد م ن ا فيرميها وهو مستقبل م ك ة بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاه ثم يتقدم أ م ا م ه ا وهو مستقبل القبله ثم يدعو و ي م ك ت في الدعاء قدر إ س ر ا ء س و ر ة ا ل ب ق ر ة ثم ي أ ت ي ا ل ج م ر ة الوسطى فيرميها بسبع حصيات أ ي ض ا ثم يتقدم أ م ا م ه ا ذات الشمال ويجعلها على يمينه ويدعو قدر إ س ر ا ء س و ر ة ا ل ب ق ر ة أ ي ض ا ثم ي أ ت ي ج م ر ة ا ل ع ق ب ة فيرميها بسبع حصيات لا يقف عندها لضيق موضعها ف إ ذ ا زالت الشمس من اليوم الثالث من يوم النحر رمى الجمار الثلاث على ا ل ص ف ة ا ل م ت ق د م ة ثم إ ن شاء أ ن يتعجل إ ل ى م ك ة فله ويسقط عنه المبيت ل ي ل ة الرابع ورمي يومها ويشترط في ص ح ة التعجيل أ ن يخرج من قبل غروب الشمس من اليوم الثالث و إ ن غربت قبل أ ن يجاوز ج م ر ة ا ل ع ق ب ة لزمه المبيت بمنى ورمي اليوم الرابع ف إ ذ ا زالت الشمس في اليوم الرابع ورمى الجمار الثلاث كما تقدم وقد تم حجه فينفر من منى ف إ ذ ا وصل ل ل أ ب ط ح نزل به استحبابا ف ص ل به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويقصر ر ب ا ع ي ة وما خاف خروج وقته قبل الوصول ل ل أ ب ط ح صلاه حيث كان فاذا صلى العشاء قدم إ ل ى م ك ة ويستحب له ا ل ا ك س ا ر من الطواف ما دام بها ومن شرب ماء زمزم والوضوء به و م ل ا ز م ة ا ل ص ل ا ة في ا ل ج م ا ع ة ثم قال ومانع ا ل إ ح ر ا م صيد البر في قتله الجزاء ل ا ك ا ل ف أ ر وعقرب مع الحدا كالبن عطور وحيه مع الغراب اذ تجور ا ل إ ح ر ا م بحج أ و عمره يمنع المحرم من س ت ة أ ش ي ا ء أ و ل ا ه ا التعرض للحيوان ا ل ذ ر ي فيحرم ذلك على المحرم سواء م أ ك و ل اللحم أ و لا وحشيا أ و م ت أ ن س ا مملوكا أ و مباحا ويحرم عليه التعرض له ولفراخه وبيضه بطرد أ و جرح او رمي أ و إ س ز ا ع أ و غير ذلك والجزاء في قتله إ ل ا خمس ة و ا س ق ف إ ن ه ن يقتلن في ا ل خ ل والحرم وهي ا ل ف أ ر والعقرب والحداءه والغراب والكلب العقور و ا ل ح ي ة ثم قال ومانع المحيط بالعضو ولو بنسج أ و عقد ك خ ا ت من حكم والستر للوجه أ و ا ل ر أ س بما يعد ساترا ولكن انما تمنع لن تلبس قفاز كذا ستر لوجه لا لستر أ و خ ذ ا الممنوع الثاني مما يمنعه ا ل إ ح ر ا م اللبس وهو مختلف باعتبار الرجل و ا ل م ر أ ة فيحرم على الرجل ستر محل إ ح ر ا م ه وهو وجهه و ر أ س ه بما يعد ساترا وستر جميع بدنه أ و عضو منه بالملبوس المعمول على قدر جميع البدن أ و على قدر ذلك العضو فيحرم عليه ستر وجهه و ر أ س ه ب ع م ا م ة أ و قلنسه أ و خ ر ق ة أ و ع ص ا ب ة أ و غير ذلك ويحرم عليه أ ي ض ا لبس ما يحيط ببدنه أ ويجوز ببعضه ك ا ل ق م ا ا والبرمس والسراويل والخاتم ا ا ل ل ق ق ب ء ف ي ن و ا له خ ف ف ي يجد نعلين ي ن أن إلا لا ل ع ق ط م ان أسل م ا ل ك ع ب يستر ن أن ويجوز ي له بدنه بما ليس على تلك الصفه ك ا ل إ ز ا ر والرداء و ا ل م ل ح ث ة ويحرم على ا ل م ر أ ة ستر محل إ ح ر ا م ه ا فقط وهو الوجه والكفان فيحرم عليها ستر وجهها بنقاب أ و لسام يستر يديها بقفازين ولها أ ن تسدل الثوب على وجهها للستر من فوق ر أ س ه ا ف إ ن فعل أ ح د ه م ا شيئا مما حرم عليه فعليه ا ل ف د ي ة إ ن انتفع بذلك من حر أ و برد لا إ ن نزعه مكانه وسواء ا ل ط ر لفعله أ و فعله مختارا إ ل ا أ ن غير المختار لا اثم عليه والمختار آ ث م والقفاز بضم القاس والفاء ا ل م ش د د ة ما يفعل على ص ف ة الكف من قطن ونحوه ليقي الكف من الشعر ثم قال ومانع ط ي ب ا و ج ه ن ا وضرر ق ب ل و إ ل ق ى وسخ ظفر شعر و ي س ت د ي لفعل بعض ما ذكر من المحيط لهنا و إ ن عذر الممنوع الثالث ما يمنعه ا ل إ ح ر ا م استعمال الطيب كالمسك والعنبر والكافور والعود وغير ذلك وتجب ا ل ف د ي ة باستعماله وبمسه الممنوع الرابع مما يمنعه ا ل إ ح ر ا م وهو الدم أ ي استعماله فيحرم على المحرم دهن ا ل ل ح ي ة و ا ل ر أ س وكذا سائر الجسد وتجب ا ل ف د ي ة بذلك الممنوع الخامس مما يمنعه ا ل إ ح ر ا م قتل القمل وطرحه و إ ز ا ل ة الوسخ وقلم ا ل أ ظ ف ا ر و إ ز ا ل ة الشعر ف إ ن فعل شيئا من هذه ا ل أ م و ر الممنوعه ة ف ع ل ي ا ل فعليه د ي ة وأشار بقوله وإن الناظم ذ ر إ ى وجوب ا ل ف د ة في تلك الأمور ولا فرق فيه بين أن يفعله بعذر يفعله أن أم ل ا و ا ل ف د ي ة الواجبة على من فعل شيئا من ذلك هي أ ح د ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء إ م ا شاسا او ب ق ر ة أ و ب د ن ة و إ م ا إ ط ع ا م س ت ة مساكين مدان لكل مسكين و إ م ا صيام ث ل ا ث ة أ ي ا م ثم قال ومانع ن س ا و أ ف س د الجماع إ ل ى ا ل إ ث ا ض ة يبقى الامتناع هذا هو الممنوع السادس ف ا ل إ ح ر ا م يمنع قرب النساء بالوطي أ و مقدماته او عقد نكاح ثم إ ن كان القريب بالوطي ناسيا أ و متعمدا مكرها أ و طائعا فاعلا أ و مفعولا ف إ ن ذلك ممنوع مفسد للحج و ا ل ع م ر ة و إ ن كان القرب بغير الجماع من مقدماته ولو بالغمز أ و العقد للنكاح فهو ممنوع غير مفسد للحج ولكن عليه الهدي ثم قال ومانع النساء و أ ف س د الجماع إ ل ى ا ل إ ف ا ض ة يبقى الامتناع كالصيد ثم ب ا ق ما قد مونعا في ا ل ج م ر ة ا ل أ و ل ى يحل فاسمعا يستمر الامتناع من قرب النساء وكذلك الصيد إ ل ى طواف ا ل إ ف ا ض ة لكن لن يسعى قبل الوقوف و إ ل ا فلا يحصل التحلل إ ل ا بالسعي بعد طواف ا ل إ ث ا ب ة و أ م ا باقي الممنوعات وهو اللباس والطيب والدهن و إ ز ا ل ة الشعث فيحل برمي ج م ر ة ا ل ع ق ب ة يوم العيد أ و بخروج وقت أ د ا ئ ه ا ثم قال وجاز الاستظلال بالمرتاسع ن ا س المحامل وشخذ فينسع يجوز للمحرم أ ن يستظل بالمرتفع على ر أ س ه مما هو ثابت كالبناء والخباء والشجر لا ما كان غير ثابت كالمحمل والشقذف فلا يجوز له الاستظلال في ذلك ف إ ن فعل فعليه ا ل ف د ي ة ثم قال و س ن ة العمره ف ف ع ل ه ا كما حج وفي التنعيم ندبا أ ح ر م ا و إ ث ر سعيك حلقا وقصرا تحل منها والطواف كثرا ما دمت في م ك ة و ر ع ى ا ل ح ر م ة بجانب البيت وزدف ي ا ل خ د م ة ولازم الصفاف إ ن عزمت على الخروج طفك ما علمت العمره س ن ة م ؤ ك د ة م ر ة في العمر وهي ل غ ة ا ل ز ي ا ر ة وشرعا ع ب ا د ة يلزمها طواف وسعي مع إ ح ر ا م ووقتها لمن يحج ا ل س ن ة كلها ويستحب أ ن يكون ا ل إ ح ر ا م بها من التنعيم و ص ف ة ا ل إ ح ر ا م بها وما بعده من استحباب الغسل والتنظيف وما يلبسه وما يحرم عليه من اللباس والطيب والصيد وغير ذلك والتلبيه والطواف والرمل والركوع بعد الطواف والسعي كالحج سواء بسواء إ ل ا الحلق فقد قيل إ ن ه ركن لها وقيل إ ن ه من الواجبات التي تجبر ب ا ل د م ف إ ذ ا فرغ من السعي وحلق فقد حل ويستحب ل ل أ ف ا ق أ ن يكثر الطواف ما دام ب م ك ة لتعذر هذه ا ل ع ب ا د ة ا ل ع ظ ي م ة عليه بعد ف ر و ز ه منها و أ ن يراعي ح ر م ة م ك ة ا ل ش ر ي ف ة بجانب البيت المعظم الكائن بها بتجنبه الرفث والفسوق والعصيان ويكثر فعل الطاعات و ا ل خ د م ة لله تعالى بامتثال أ و ا م ر ه واجتناب نواهيه و م ل ا ز م ة الصلاه في ا ل ج م ا ع ة وهو المراد بالصف وغير ذلك من أ ف ع ا ل البر و إ ن ه إ ن عزم على الخروج من م ك ة فيستحب له أ ن يطوف طواف الوداع على ا ل ص ف ة التي عليها مما تقدم من ا ل ا ب ت د ا ء بتقبيل الحجر وجعل البيت على اليسار إ ل ى آ خ ر ما ذكر في ص ف ة الطواف ثم قال وسر ل ق ب ر المصطفى ب آ د ب و ن ي ة تجب لكل مطلب سلم عليه ثم ذ د للصديق ثم إ ل ى عمر نلت التوفيق واعلم ب أ ن ذا المقام يستجاب فيه الدعاء فلا تمل من طلاب وسل شفاعه وختما حسنا وعجل ا ل أ و ب ة إ ذ نلت ل م ن ا وادخل ض ح ا واصحب ه د ي ة السرور إ ل ى ا ل أ ق ا ر ب ومن بك يدور إ ذ ا أ ر ا د الخارج أ ن يخرج من م ك ة استحب له ا ل ق ر و ج من كذا ولتكن نيته و ع ز م ت ه وكليته ز ي ا ر ة للنبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ف إ ن زيارته صلى الله عليه و آ ل ه وسلم س ن ة مجمع عليها و ف ض ي ل ة مرغب فيها يستجاب الدعاء عندها وليكثر الزائر من الصلاه على النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم في طريقه ويكبر على كل شرف ويستحب له ان ينزل خارج المدينه فيتطهر ويركع ويلبس احسن ثيابه ويتطيب ويجدد التوبه ثم يمشي على رجليه فاذا وصل المسجد فليبدا بالركوع ان كان في وقت يجوز فيه الركوع و إ ل ا ف ل ي ب د أ بالقبر الشريف ويستقبله وهو في ذلك متصف ب ك ث ر ة الذل والمسكنه ويشعر نفسه أ ن ه واقف بين يدي النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ل أ ن ه صلى الله عليه و آ ل ه وسلم حي في قبره مطلع على أ ح و ا ل أ م ت ه ثم ي ب د أ بالسلام عليه صلى الله عليه و آ ل ه وسلم فيقول السلام عليك أ ي ه ا النبي و ر ح م ة الله وبركاته ثم يقول صلى الله عليك وعلى أ ز و ا ج ك وذريتك وعلى أ ه ل ك أ ج م ع ي ن فقد بلغت ا ل ر س ا ل ة و أ د ي ت ا ل أ م ا ن ة وعبدت ربك وجاهدت في سبيله ونصحت لعبيده صابرا محتسبا حتى أ ت ا ك اليقين صلى الله عليك أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة و أ ت م ه ا و أ ط ي ب ه ا و أ ز ك ا ه ا ثم ينتحي عن اليمين نحو ذراع ويقول السلام عليك يا أ ب ا بكر الصديق و ر ح م ة الله وبركاته صفي رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وتانيه في الغار جزاك الله عن أ م ة رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم خيرا ثم ينتحي عن اليمين قدر دراء أ ي ض ا فيقول السلام عليك يا أ ب ا حصن الفاروق و ر ح م ة الله وبركاته جزاك الله عن أ م ة رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم خيرا ثم ل ي س أ ل النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم أ ن يشفع فيه إ ل ى مولاه ف إ ن ه ا من أ ه م ما يطلب في هذا المكان و أ و ل ما ي ج ع و ا ل إ ن س ا ن به يتضرع إ ل ى الله في حصوله الختم بالحسنى الذي هو الموت على قولنا لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله ل أ ن ا ل ح ا ج ة إ ل ى ا ل إ ي م ا ن في هذا الوقت أ ش د منها في غيره و ا ل أ ع م ا ل بخواتيمها ف إ ذ ا فرغ من ا ل ز ي ا ر ة عجل بالرجوع إ ل ى أ ه ل ه ووطنه من غير م ج ا و ر ة ب ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة لعدم القيام بحقها إ ل ا إ ذ ا علم من نفسه ر ع ا ي ة ا ل أ د ب وانشراح الصدر ودوام السرور والفرح ب م ج ا و ر ة نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم والحرص على أ ن و ا ع فعل الخير بحسب ا ل إ م ك ا ن والزهد والورع ثم قال كتاب مبادئ التصوف وهوادي التعرف مبادئ علم التصوف هي ا ل أ م و ر التي يبتدا أ ه ل هذا العلم بالكلام عليها والتصوف يطلق على العلم والعمل وهوادي جمع هاد من هدى بمعنى بين و أ ر ش د ثم قال و س و د ة من كل ذنب يجترم تجب ث و ر ا مطلقا وهي الندم بشرف الاقلاع ونفذ ا ل إ ص ر ا ر واليا ثلاث ممكنا ذا استغفار ا ل ت و ب ة تجب وجوب الفرائض على ا ل أ ع ي ا ن من كل ذنب كبيرا كان أ و صغيرا كان حقا لله تعالى أ و ل آ د م ي أ و لهما كان الذنب معلوما عنده أ و مجهولا فتجب ا ل ت و ب ة من الذنوب ا ل م ج ه و ل ة إ ج م ا ل ا ومن المعلومات تفصيلا على ا ل ث و ر لا على التراخي فمن أ خ ر ه ا وجبت عليه ا ل ت و ب ة من ذلك ا ل ت أ خ ي ر و ا ل ت و ب ة هي الندم على ا ل م ع ص ي ة من حيث إ ن ه ا م ع ص ي ة وله ثلاث علامات ا ل إ ق ل ا ع عن الذنب في الحال ب ن ي ة عدم ا ل ع و د ة إ ل ى ذلك أ ب د ا وتدارك حق أ م ك ن تداركه ثم قال وحاصل التقوى اجتناب و ا ن ت ث ا ل في ظاهر وباطن بذاتنا فجاءت ا ل أ ق س ا م حقا أ ر ب ع ة وهي للسالك سبل م ن ف ع ة وامتثال ا ل م أ م و ر ا ت واجتناب المنهيات في الظاهر والباطن هو مدار التقوى وفي نظمنا لمسالك ا ل ن ج ا ة وما أ ت ى به الرسول فخذ وما نهى عنه فدعه وانبذي هديت للتقوى فذاك س ب ل ه ا وبابها وفرها و أ ص ل ه ا ثم قال الناظم يغض عينه عن المحارم يكف سمعه عن ا ل م آ ث م ك غ ي ب ة م م ي م ة زور كذب لسانه أ ح ر ى بترك ما جلب يحفظ ذقنه من الحرام يترك ما شبه باهتمام يحفظ ف ر ج ه ويتقي الشهيد في البطش والسعي بممنوع يريد ويوقف ا ل أ م و ر حتى ي ع ل م ما الله فيهن به قد حاكما يطهر القلب من الرياء وحاسد عجب وكل داء فصل الناظم ما أ ج م ل ه من المناهي المتعلقه ة ب ا ا ل ظ ر و ا ل بالظاهر ط ن و ا م م المتعلقة أ و ر ا ا ت ل ب والباطن وابتدا بالمناهي ل أ ن ا ل ت خ ل ي ة م ق د م ة على التحليه و ل أ ن المناهي اشد على النفوس من امتثال ا ل أ و ا م ر فيجب غض البصر لقوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أ ب ص ا ر ه م ويحفظوا فروجهم صدق الله العظيم وفي الحديث العينان تزنيان وزناهما النظر رواه مسلم وغيره ويجب أ ي ض ا أ ن يكف سمعه عما ياسم بسماعه ك ا ل غ ي ب ة و ا ل ن م ي م ة والزور والكذب و ا ل م ل ا ه ا ل م ن ه ي ة وكلام ا ل أ ج ن ب ي ة ونحو ذلك لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا صدق الله العظيم وفي الخبر يقال للانسان يوم القيامه لم سمعت ما لم يحل لك سماعه ولم نظرت الى ما لم يحل لك النظر إ ل ي ه ولم ا عزمت على ما لم يحل لك العزم عليه ف أ م ا ا ل غ ي ب ة فهي ذكرك أ خ ا ك بما فيه مما يكره أ ن لو سمعه و أ م ا ذكرك له بما ليس فيه فبهتان وفي صحيح ا ل إ م ا م مسلم عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قال أ ت د ر و ن ما ا ل غ ي ب ة قالوا الله ورسوله أ ع ل م قال ذكرك أ خ ا ك بما يكره قيل أ ر أ ي ت إ ن كان في أ خ ي ما أ ق و ل قال إ ن كان فيه ما تقول فقد ا غ ت ب ت و إ ن لم يكن فيه فقد ز ه د ت أ ي قلت فيه البهتان والباطل وكما تكون ا ل غ ي ب ة بالذكر اللساني تكون أ ي ض ا ب ا ل إ ش ا ر ة و ا ل إ ي م ا ء والغمز والرمز و ا ل ك ن ا ي ة و ا ل م ح ا ك ا ة و أ م ا ا ل ن م ي م ة فهي نقل الكلام ولو ك ت ا ب ة عن المتكلم به إ ل ى غيره على وجه ا ل ا س ت ا د وهي م ح ر م ة كتابا و س ن ة و إ ج م ا ع ا قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطع كل حلات مهين هماد هماد مشاء بنميم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم أ ش د الناس عذابا يوم ا ل ق ي ا م ة المشاءون ب ا ل ن م ي م ة والقاطعون بين ا ل إ خ و ا ن وقالوا ا ل ن م ي م ة أ ش د من ا ل غ ي ب ة ل أ ن فيها ا ل غ ي ب ة والتقاطع و أ م ا الزور فهو أ ن يشهد بما لم يعلم عمدا و إ ن طابقت الواقع وهو حرام ب ا ل إ ج م ا ع ويكفي في قبحه أ ن الله سبحانه وتعالى قرن شهادته في التنزيل بالشرك فقال جل من قائل بسم الله الرحمن الرحيم فاجتنبوا الرجس من ا ل أ و س ا ن واجتنبوا ق و ن الزور صدق الله العظيم وفي الحديث من شهد زورا علق من لسانه يوم ا ل ق ي ا م ة ففيه الجزاء من جنس العمل وعدها النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم من الكبائر ففي صحيح البخاري ومسلم والترمذي عن أ ب ي بكر رضي الله تعالى عنه أ ن النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قال أ ل ا أ ن ب ئ ك م ب أ ك ب ر الكبائر أ ل ا أ ن ب ئ ك م ب أ ك ب ر الكبائر الا انبئكم باكبر الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين أ ل ا و ش ه ا د ة الزور أ و قول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت و أ م ا الكذب فهو ا ل إ خ ب ا ر عن الشيء بغير ما هو عليه وهو محرم كتابا وسنه و إ ج م ا ع ا قال الحق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إ ن م ا ي س ت ر الكذب الذين لا يؤمنون ب آ ي ا ت الله و أ و ل ئ ك هم الكاذبون صدق الله العظيم أ ي لا يليق افتراء الكذب إ ل ا ممن لا يؤمن بالله تعالى ف إ ن ه هو الذي لا يرجو ثوابا على الصدق ولا يخاف عقابا على الكذب ل أ ن ه لا يصدق بما جاء به الرسول صلى الله عليه و آ ل ه وسلم حسب الكاذب ذما انه متلبس بوصف من أ و ص ا ف الكافرين والكذب من الذنوب التي يترك المتلبس بها وقد أ ص ب ح في النفوس ب د ر ج ة م س ت ر ذ ل ة حقيره بحيث إ ن من عرفه بمجرد رؤيته يسترذله وفي صحيح ا ل إ م ا م البخاري إ ي ا ك م والكذب ف إ ن ه يهدي إ ل ى الفجور والفجور يهدي إ ل ى النار و أ م ا الملاهي الملهيه كالعود وجميع ذوات ا ل أ و ت ا ر س ه ي حرام في ا ل أ ع ر ا س وغيرها و أ م ا كلام ا ل أ ج ن ب ي ة فلا فرق فيه بين أ ن تكون م ك ش و ف ة أ و من وراء عجاب ح ر ة أ و م م ل و ك ة ذكرا كان الكلام أ و ت ل ا و ة أ و غير ذلك فلا يحل ذلك كله ويجب عليه أ ي ض ا أ ن يكف لسانه عما لا يجوز النطق به من الكذب والزور والفحشاء والغيبه و ا ل ن م ي م ة والباطل كله واللسان أ ش د الجوارح السبعه و أ ك ث ر ه ا فسادا ففي الصحيح إ ن العبد ليتكلم ب ا ل ك ل م ة لا يلقي لها بالا فتبلغ من سخط الله ما لا يظن وفي الحديث وهل يكب الناس في النار على وجوههم إ ل ا حصائد أ ل س ن ت ه م رواه الترمذي وصححه ويجب عليه أ ي ض ا حفظ البطن من الطعام الحرام كالطعام المغصوب والمسروق وكل ما لا تطيب به نفس مالكه من مسلم أ و ذمي وحفظ البطن من ذلك يستلزم أ ك ل الحلال وهو موجود إ ل ا أ ن ه قل طالبوه وقد أ ج م ع العارفون على وجود الحلال وقالوا لو لم يكن موجودا لما كان ل ل أ و ل ي ا ء قوت ل أ ن ه م لا قوت لهم سواه ويدخل في الحرام الذي يجب حفظ البطن منه ما حرم اكله ك ا ل م ي ت ة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أ ه ل لغير الله به وغير ذلك وكذا الخمر وغيره من المفسدات وكذلك ا س ت ث ا ف الدخان الذي عمت به البلوى واستنشاق سحيق ع ش ب ة تبغ ولا خ ص و ص ي ة للبطن بالحفظ من الحرام بل وكذلك سائر الجسد فيجب لبس الحلال وسكن الحلال وركوب الحلال ويجب أن لا ي س ت عليه م ف جميع ما ينتفع ب إ ل ايضا الحلال و ج ب عليه ي أ حفظ الفرج من الزنا وحفظ اليدين من البطش بهما لممنوع يريده وحفظ للرجل من السعي بها لممنوع تريده أ ي ض ا ومعنى يتقي يحذر والشهيد فعيل بمعنى فاعل أ ي الحاضر بعلمه وهو الله تعالى ويجب عليه أ ي ض ا أ ن يحفظ جوارحه من الشبهات وهي التي لا يتبين حكمها على اليقين أ و تقول هي التي التبس أ م ر ه ا وحصل شك في تحليلها وتحريمها أ و تقول المشتبه ما هو كل ما ليس بواضح ا ل ح ل ي ة ولا التحريم بما تنازعته ا ل أ د ل ة وتجاذبته المعاني و أ م ا التوقف عن ارتكاب ا ل أ م و ر حتى يعلم ما هو حكم الله فيها فواجب أ ي ض ا ويحصل ذلك بالنظر في ا ل أ د ل ة أ و في كتب العلم إ ن كان أ ه ل ا لذلك أ و بالسؤال ل أ ه ل العلم وحينئذ يفعل أ و يترك وقد وقع ا ل إ ج م ا ع على أ ن ه لا يحل ل أ ح د أ ن يقدم على ان حتى يعلم حكم الله فيه والبياء يجب عليه أ ن يتعلم أ ح ك ا م البيع و ا ل آ ج ر أ ح ك ا م الاجاره والمقارض أ ح ك ا م القراض وهكذا وليس المراد ب أ ح ك ا م هذه ا ل أ ش ي ا ء جزئيات مسائلها ف إ ن ذلك من داب الفقهاء ومن فروض ا ل ك ف ا ي ة و إ ن م ا المراد علم ا ل أ ح ك ا م بوجه اجمالي يبرئه من الجهل ب أ ص ل حكم ما أ ق د م عليه بقدر وسعه و أ م ا تطهير القلب من أ م ر ا ض ه كالرياء والحسد والعجب والكبر والغل والحقد والظلم والتعدي والغضب لغير الله تعالى والغش و ا ل ن م ي م ة و ا ل ب ك ل و ا ل إ ع ر ا ض عن الحق استكبارا والخوض فيما لا يعني والطمع وخوف ا ل ز ق ر وسخط المقدور الذي لا يوافق هوى النفس والطغيان عند ا ل ن ع م ة وتعظيم ا ل أ غ ن ي ا ء لغناهم والاستهزاء بالفقراء لفقرهم و ا ل ا س ت خ ا ر بالخصال والنسب والتكبر به والتنافس في طلب الدنيا والتزين للمخلوقين و ا ل م د ا ه ن ة والنفاق وحب المدح بما لم يفعل والاشتغال بعيوب الناس عن عيوبه و ا ل غ ف ل ة عن ا ل ن ع م ة وعدم شكرها و ا ل أ ل ف ة و ا ل ر غ ب ة و ا ل ر ه ب ة لغير الله تعالى وكلها حرم إ ج م ا ع ا فيجب على المكلف أ ن يبالغ في اتقائها بالتحرز عما يدنسه منها كما يفعل في غسل ت و ب ه ويبالغ في إ خ ر ا ج الوسخ منه ثم قال واعلم بان اصل ذي ا ل آ ف ا ت حب الرياسه وطرحلات ر أ س الخطايا هو حب ا ل ع ا ج ل ة ليس الدواء إ ل ا في الاضطرار له أ ص ل آ ف ا ت القلوب و أ م ر ا ض ه ا التي يطلب من ا ل إ ن س ا ن تطهير قلبه منها مما تقدم هو حب ا ل ر ي ا س ة في الدنيا أ ي بنيل الجاه وانتشار ا ل ه ي ب ة والثناء والتعظيم والتنعم إلى لذاتها وشهواتها وناهيك مما يترتب على حبها من المفاسد والعيوب بتضييع الحدود والتقلب في الحرام و ا ل ا س ت ه ا ن ة ب ا ل أ و ا م ر والنواهي فمن أ ح ب ر ي ا س ة الدنيا يرائي ويحسد ويعجب بنفسه فلهذا كان حب ا ل ر ي ا س ة أ ص ل ا لكل داء مما تقدم كما أ ن حب الدنيا ر أ س كل خ ط ي ئ ة والباعث على حب الدنيا الرضا عن النفس فمن رضي عن نفسه أ ح ب الثناء و ا ل ر ي ا س ة والجاه ولا يتوصل لذلك إ ل ا بالدنيا ثم اعلم أ ن المخلص من هذه ا ل آ ث ا ت هو الالتجاء إ ل ى الله سبحانه وتعالى والاضطرار إ ل ي ه في التغلب على النفس ومخالفه هواها وسوقها إ ل ى ا ل ط ا ع ة ل أ ن العبد كالغريق في البحر أ و الضال في ا ل ق ف ر فلا يجزي لغيابه إ ل ا مولاه ولا ترجو ل ل ن ج ا ة من هلكته احدا سواه قال في ا ل ن ص ي ح ة ومن ع س ر عليه قياد نفسه فليكثر من ق ر ا ء ة حسبنا الله ونعم الوكيل ثم قال يصحب شيخا عارف ا ل م س ا ن ك يقيه في طريقه المهالك يذكره الله إ ذ ا ر آ ه ويوصل العبد إ ل ى مولاه أ م ا ص ح ب ة الشيخ العارف بالطرق ا ل م و ص ل ة إ ل ى الله تعالى فيشترط ا ل أ م ا ن ة في ا ل ج م ع ة و ا ل ج م ا ع ة وهي أ ن يكون مسلما والمراد هنا المسلم الحقيقي الذي يوافق قلبه لسانه وينقاد لربه بقلبه وجوارحه ويسلم الناس من شره و أ ن يكون ذاكرا عاقلا والمراد بالعقل هنا الزهد في الدنيا و أ ن يكون بالغا والمراد به هنا البالغ مبلغ الرجال الكمل و أ ن يكون عالما ب ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة أ ص و ل ا وفروعا ل أ ن ه داع إ ل ي ه ا و أ ن يكون غير م أ م و م والمراد به هنا التلميذ التابع قبل اجازه شيخه له بارشاد وان يكون قادرا على الاركان والمراد هنا القوي في التوجه الداعي إ ل ى الله تعالى على بصيره وان يكون حرا والمراد به هنا من تخلص من رق الاغيار فلا يتعلق باطنه بغير الله تعالى ولا يستعمل ظاهره إ ل ا في ط ا ع ة الله تعالى فكما لا تصح إ م ا م ة العبد في ا ل ج م ع ة لا تصح م ش ي خ ة المتعلق بغير الله ل أ ن ه لا يكون حرا إ ل ا بترك كل شيء لله تعالى و أ ن يكون مقيما والمراد به هنا من سار من ا ل أ ك و ا ن لبارئها تابعا ل إ م ا م ة المصطفى صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم حتى انتهى إ ل ى شهود الحق ف ر أ ى الكل منه تعالى وتحقق له من حب الله فقصر سره على ربه وصار هذا الحال مقاما له فلا يتحول عنه ف إ ذ ا حققت شيخا بهذه الصفات لزمك اتباعه ل أ ن ه من أ ه ل الصدق وقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم والصادق عند ا ل إ ط ل ا ق من صدق قلبا و د س ا ن ا وجارحه فلا ينطوي قلبه على كذب ولا ينطق لسانه بكذب ولا تتحرك ج ا ر ح ة من ج و ا ر ه في كذب بل كل أ ف ع ا ل ه ظاهرا وباطنا حق لله تعالى ف إ ن لم تجد شيخا اجتمعت فيه هذه ا ل أ و ص ا ف كلها فعليك بتقوى الله تعالى سرا وجهرا عاملا لله مخلصا له على علم في كل ما تفعله ف إ ن العمل ب ا ل ش ر ي ع ة هو ا ل ط ر ي ق ة والشيخ مساعد على ذلك ف إ ن لم يكن كما وصفنا فصحبته وبال عليك لا سيما إ ن كان محبا للدنيا ثم قال الناظم يحاسب النفس على ا ل أ ن ف ا س ويزن الخاطر ب ا ل ق ص ا ص ويحفظ المفروض ر أ س المال والنفل ربحه به والي ويكثر الذكر بصفو لبه والعون في جميع ذاب ربه يجاهد النفس لرب العالمين ويتحلى ف مقامات اليقين خوف رجاء شكر وصبر ت و ب ة زهد توكل رضا محبه أ م ا م ح ا س ب ة النفس على ا ل أ م ث ا ث فمن أ ه م ما يطلب به العبد و ا ل أ م ث ا ث أ ز م ن ه د ق ي ق ة تتعاقب على العبد ما دام حيا فينبغي للعاقل أ ن يفرغ قلبه س ا ع ة ل م ح ا س ب ة نفسه ويحاسبها على جميع حركاتها وسكناتها كما يفعل التاجر في الدنيا مع الشركاء آ خ ر كل س ن ة أ و شهر أ و ج م ع ة أ و يوم حرصا على الدنيا ا ل ف ا ن ي ة ليختبر ر أ س المال والربح ف إ ن وجد فضلا استوفاه وشكره و إ ن وجد خسرانا طالبه بضمانه وكلفه تداركه في المستقبل فكذلك راس مال العبد في دينه الفرائض وربحه النوافل والفضائل وخسرانه المعاصي وموسم هذه ا ل ت ج ا ر ة ج م ل ة النهار وعامله نفسه ا ل أ م ا ر ة بالسوء فيحاسبها على الفرائض ف إ ذ ا أ د ا ه ا على وجهها شكر الله عليها و ر غ ب ه ا في مثلها و إ ن ث و ت ه ا من أ ص ل ه ا طالبها بالقضاء و إ ن أ د ا ه ا ن ا ق ص ة كلفها بالجبران بالنوافل و إ ن ارتكب م ع ص ي ة اشتغل بعقابها ومعاتبتها ولا يمهلها لئلا ت أ ن س بفعل المعاصي ويعسر عليه فطامها و أ م ا وزن ما يخطر على البال من فعل أ و ترك ب ا ل ق ص ط ا س بضم ا ل ق ا ف وكسرها وهو الميزان فمن أ ه م ما يطلب به العبد أ ي ض ا ف إ ذ ا خطر على بال الانسان فعل أ و ترك رجع فيه إ ل ى الشر فما أ م ر ه به ف ع ل وما أ م ر ه بتركه تركه وحينئذ يوصف ب ا ل ا س ت ق ا م ة قال الحسن البصري رضي الله عنه كان أ ح د ه م يعني السلف الصالح إ ذ ا أ ر ا د أ ن يتصدق نظر وتثبت ف إ ن كانت لله أ م ض ا ه ا واما ا ل م ح ا ف ظ ة على الفرائض وتسمى ر أ س مال ا ل إ ن س ا ن لانتظاره الربح ا ل أ خ ر و ي من قبلها فمن الواجبات ا ل ع ي ن ي ة قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات و ا ل ص ل ا ة الوسطى وقوموا لله خ ا ل ت ي ن صدق الله العظيم ا ل م ح ا ف ظ ة على الصلوات الخمس في الجماعات مع حضور القلب تحفظ صاحبها من الوقوع في المعاصي ومن ا ل ن ح ن والبلايا فاعرف هذا واعمل عليه و أ م ا ا ل م ح ا ف ظ ة على النوافل ويسمى ربحا ل أ ن ما زاد على ر أ س المال ربح فمن أ ه م ما يعتني به العاقل و أ م ا الافكار من الذكر فمطلوب أ ي ض ا والذكر أ ش ر ف الطريق الموصله إ ل ى الله تعالى وهو عنوان ا ل و ل ا ي ة و ع ل ا م ة ص ح ة ا ل ب د ا ي ة و د ل ا ل ة صفاء ا ل ن ه ا ي ة وهو أ ف ض ل ما أ ع ط ا ه الله لعباده في الدنيا و أ ف ض ل ما أ ع ط ا ه م في ا ل ع ق ب ة النظر إ ل ي ه سبحانه وتعالى فذكر الله في الدنيا كالنظر إ ل ي ه في ا ل آ خ ر ة ثم قال اعلم أ ن الذكر غير مؤقت بوقت فما من وقت إ ل ا والعبد مطلوب به إ م ا وجوبا و إ م ا ندبا وهذا من خصائص الذكر ومن خصائصه ا ل ع ظ ي م ة أ ن ه أ م ا ن لصاحبه من عذاب الله دنيا و أ خ ر ى فقالوا البلاء يصيب الصالح والطالح ولا يصيب ذاكر الله روى ا ل إ م ا م مالك و أ ح م د و أ ب و داود والترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا ما عمل آ د م ي عملا أ ن ج ى له من عذاب الله من ذكر الله قال الشيخ الجزولي ل أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا أ ك ث ر من ذكر الله تجدد خشوعه وتقوى إ ي م ا ن ه وازداد يقينه وبعدت ا ل غ ف ل ة عن قلبه وكان إ ل ى التقوى اقرب وعن المعاصي أ ب ع د و أ م ا مجاهده النفس فهي مقاتلتها في ردها عن هواها عن ترك ا ل م أ م و ر ا ت وفعل المنهيات إ ل ى ما طلب منها من عكس ذلك قال ابن عطاء الله في تاج العروس فيبدل ا ل ب ط ا ل ة بالاشتغال بالله والكلام بالصمت والقعود على أ ب و ا ب الحارات ب ا ل خ ل و ة و ا ل أ ن س بالمخلوقين ب ا ل أ ن س بالله وقرناء السوء في أ ه ل الخير والصلاح والسهر في ا ل م ع ص ي ة بالسهر في ا ل ط ا ع ة و ا ل إ ق ب ا ل على أ ه ل الدنيا ب ا ل إ ع ر ا ض عنهم و ا ل إ ق ب ا ل على الله و ا ل أ ك ل ب ا ل ش ر ه ة و ا ل ش ه و ة في ا ل أ ك ل القليل الذي يعين على الطاعات وهذا هو الجهاد ا ل أ ك ب ر ل أ ن م ش ق ة جهاد النفس د ا ئ م ة وشقه جهاد العدو في وقت دون وقت و أ م ا التحلي بمقامات اليقين فالمعاد به الاتصاف بها فكما أ ن ه يطلب من السالك ت ح ل ي ة ظاهره مما تقدم من الوظائف ا ل ق و ل ي ة و ا ل ف ع ل ي ة يطلب منه ت ح ل ي ة باطنه بهذه ا ل أ خ ل ا ق ا ل إ ي م ا ن ي ة وتسمى مقامات اليقين أ ي أ خ ل ا ق أ ه ل اليقين إ ذ لا بد لكل ذ ل ك من التخلي عن الصفات ا ل م ذ م و م ة والتحلي بالصفات ا ل م ح م و د ة التي هي الخوف والرجاء والشكر على النعم والصبر على النقم و ا ل ت و ب ة من كل ذنب يجترم والزهد في الدنيا و ا ل أ خ ذ منها مما لا بد من ضرورياته والتوكل على الله في جميع أ م و ر ه والرضا بما قسم الله له وقدره عليه من خير أ و شر و م ح ب ة الله سبحانه وتعالى و م ح ب ة رسوله مولانا محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ثم قال يصدق شاهده في ا ل م ع ا م ل ة يرضى بما قدره ا ل إ ل ه له يصير عند ذاك عارفا به حرا وغيره خلا من قلبه فحبه ا ل إ ل ه واصطفاه ب ح ض ر ة القدوس واجتباه والمعنى أ ن ه يطلب من العبد أ ن يقصد بطاعته وجه الله تعالى ل ل ر ي ا ء و ا ل س م ع ة وفي الحديث إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات وفي ا ل ر س ا ل ة وفرض على كل مؤمن أ ن يريد بكل قول وعمل من البر وجه الله الكريم ومن أ ر ا د بذلك غير الله لم يقبل عمله ف إ ذ ا اتصف العبد ب ا ل أ و ص ا ف ا ل م ذ ك و ر ة يصير إ ذ داك آ ر ف ا بربه تعالى حرا يخلو قلبه عن م ح ب ة غيره و إ ذ ا تعلق قلبه ب م ح ب ة غيره لكان رقا لذلك الغير قال ابن عطاء الله رضي الله عنه ما أ ح ب ب ت شيئا إ ل ا كنت له عبدا وهو لا يحب أ ن تكون لغيره عبدا و إ ذ ا اتصف العبد بما ذكر وصار عارفا بربه حرا من رق غيره أ ح ب ه ا ل ن و ل ى سبحانه وتعالى واختاره لحضرته ا ل ع ل ي ة قال في ا ل إ ح ي ا ء و م ح ب ة الله للعبد تقريبه من نفسه بدفع الشواغل عنه والمعاصي وتطهيره من كدرات الدنيا وبرفع الحاجب عن قلبه حتى يشاهده ك أ ن ه يراه بقلبه قال العز بن عبد السلام كل ما تسمعه من لفظ الشهود و ا ل م ش ا ه د ة والتجلي فالمراد به ق و ة العلم وفيضان بحر ا ل ع ظ م ة على القلب ثم قال ا ل ن ظ م ذ ل ق د ر نظم ا ل ا يفي ب ا ل غ ا ي ة وفي الذي ذكرته كفايه ابياته اربعه عشر تصل مع ثلاثمائه عد الرسل سميته بالمرشد المعين على الضرور من علوم الدين ف أ س أ ل النفع به على الدوام من ربنا بجاه سيد ا ل أ ن ا م فاسال النفع به على الدوام من ربنا بجاه سيد الانام قد انتهى والحمد لله العظيم صلى وسلم على الهادي الكريم أ خ ب ر أ ن القدر الذي ا ج ت م ل عليه الناظم من المسائل ا ل د ي ن ي ة لا يفي ب غ ا ي ة ما يجب على ا ل أ ع ي ا ن من ضرور علم دينهم بل الواجب علينا هو أ ك ث ر من ذلك لكن فيما ذكر ك ف ا ي ة لمن اعتنى به وحصله حفظا وفهما و أ خ ب ر أ ن ع د ة أ ب ي ا ت هذا النظم أ ر ب ع ة عشر و ث ل ا ث م ا ئ ة و أ ن ذلك العدد هو عدد الرسل ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة والسلام و أ خ ب ر أ ن ه سمى نظمه بالمرشد المعين ليطابق اسمه مسماه فهو مرشد لطريق الحق معين عليه والضروري من علوم الدين هو الواجب على ا ل أ ع ي ا ن أ ي على كل واحد واحد وسماه ضروريا ل أ ن ض ر و ر ة التكليف به تدعو إ ل ى تعلمه وتعليمه فيضطر إ ل ي ه جميع الناس ثم طلب من الله تعالى أ ن نسعى بهذا النظم على الدوام والاستمرار متوسلا في نيل ذلك بجاه سيد الخلق مولانا محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم واعاد الحمد ليحصل ختم العمل به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 تجري من ت ح ت ه الانهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واسد دعواهم أ ن الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم و أ ت ى ب ا ل ص ل ا ة والسلام على النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم رجاء قبول عمله قال مقيده الفقير إ ل ى الله محمد بن عبد الله ا ل م و ق ت بالمسجد ا ل أ ع ظ م اليوسفي بمراكش كان له الله هذا آ خ ر المختصر المفيد والطراز الوحيد وكان الفراغ حينه بعد زوال يوم الاربعاء سابع رمضان المكرم من عام ث ل ا ث ة و أ ر ب ع ي ن و ث ل ا ث م ا ئ ة و أ ل ف ه ج ر ي ة على صاحبها ختاما تقبلوا تحيات م ؤ س س ة القدس ل ل ق ر آ ن الكريم هاتف رقم 0 ف ر و ا 4 3 5 س